بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكننا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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين لغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزر ونخيل صنوان وغير صنوان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 وَإِنْ تُعَذِّبْ فَجَاوُ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وأولئك الأغلال في اعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادَ الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال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 ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستطيعون تجيبون لهم بشيء إلا كباسط, كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه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 قل ما الرب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 وَأَمَّا ما يَنْفَعُ الناس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد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 بهم وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية, مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون مما السلام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 ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدار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 Qul, inna allah yudill man yashāu wa yahdi ilayhi man anāb Al-lazīna āmanū wa tātumainu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 And if the Qur'an was sent to him, or the earth was sent to him, or the dead was أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تصيبهم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا من دارهم حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الميعاد.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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُنِّيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدَّهُمْ عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشقا وما لهم من الله من مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها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 Qul inna ma umirtu an a'budallaha wala ush rikabihi ilaihi adhiu wa ilaihi ma'ab wakadhalika anzalna hu huqqman arabiyya تبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق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 لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام كل كتاب وانما بعض الذين يعدون او نتوفى أخفينك فإنما عليك الْبَلَاغُ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يروا أنا نأتي الْأَرْضَ ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه